بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق وَخَلَقَ منها زوجها وَبَثَّ منهما رجالا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, ما طاب لكم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإن خفتم ألا تعبلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فاكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم, وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 يَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى هُوَ الْمَنْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ اِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك وَاِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف وَلِابَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَاِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من, من بعد وصية يوصي بها أو دين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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهم في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها او دين يوصى بها دين غير مضار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 وَمَيْ يَعْصِ اللهَّه وَرَسُولهُ وَيَتَعََّحُدُودَهُ يُدَخِلُّ نَار يُدخِلهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُين وَلا ت يأكِينَ الْفاحِشَةَ مِنِسَائِكُمْ من فَسَْشِدُوا عَلَيين فَسْتَشِدُوا عَلَيْهِ أَربَعةَم منكم فان شاهدوا فامسكوهن في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت او او يجعل الله لهن سبيلا واللذان يتيانها منكم فاذوهما فان تبا و اصلح عنهما إِ اللهَّه كََ تَوَّابَ الرَّحمَا إِ مَ التَّْوبَتُ علىى اللهَّهِ للَِّذينَا يَععملونَ السّ بِجَهلَةٍ ثمَُّ يَتُوبون ثمُ تُوبونَ مِنْ قَربم فَأُولائِكَ يتوبُ اللَّهُ عَلَيم وَوكَانَ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 وعاشروه بالمعروف فان كرهتموهن فَعَسَى فَعَسَأَ أن تَكْرَهُوا شيئا ويَجْعَلَ الله فيه ويَجْعَلَ الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم مُسْتَبْدَلا لِزَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نَقِم طارا فلا تاخذوا فلا تاخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض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 وَبَناتُ الْ الأُخْتِ وَأُهاتُكُم اللَّاتِ أَرربَعنَكُمْ وَخَوَاتُكُمْ وَخَواتُكُم مِن الرَّضَاعَةِ وََُّهاتُ نِسَائِكُمْ وََّهَااتُ نِسَائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ الَّاتأََّاتِي فِي حُدُورِكُمْ مِنْ النِسائِكُم الَّات اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فئن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم الذين الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا, إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم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 بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة من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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم نكفر عنكم سياتكم وندخيكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما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 وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما بِمَا فَبلَّلَ اللهَّهُ بَعضَهُمْ عَلَى بَعضون وَبِمَا أَم فَقُ مِن أَموَالم فَصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حافِظاتُ للِغَيْبِ بماحَافِظَ اللهَّ وَلا تِي تَخَافُونَ نُشوزَهَُّ فَعضُونَّ وَجرُون وَهَجَرُون فِي الْمَضَاجِعِ وَضَرَبُوهُ فَإِن أَطَعْنكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِلْ قُرْبًا وبذل قربا واليتاما والمساكين والجاري ذي القربى والجاري الجنوبي والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 فَلَ تجدوا مَا أَم فَتََّمُ صَعيدًَا طَييبًا فَمسَح فَمْسَح بِوجوهِكُم وَأَيدكُمْ إِ اللهَّه كَانَ عَفوًا غَفُورَ الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِيلَ السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن واضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أن انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكانا خيرا لهم لكان خيرا لهم واقوما ولكن لعنههم الله بكفرهم فلا يؤمنون فلا يؤمنون الا قليلا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ, يؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَاءِ أَهْدَى وَيَقُولُونَ رِ للَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا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 وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِم نَارًا كُلَّمَا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 خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم وندخلهم ظلا ظليلا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم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 فإن تنازعتم, شيء كنتم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ ۚ أَنَّهُمْ أنزل أنزل من قبلك يريدون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 رَأيتَ الْمُنَافِقينَ يصُدّونَ عَنْ كَ صُدودَ فَكَْفَ إِذَا أَصَابَتهُم مُصيبَةٌ بِمَا قدَدمَة أَْبهِمثُم ثمُ, ثم جَاءُكَ يَحِفُونَ بِلههِ إنِ أَرَدنَا إلَّا إِلَّا إِحسَانَهُ وَتَوفقاَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا وَأَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما, مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه, ما فعلوه إلا قليل منهم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 ذلِكَ الْفَضْلُ مِنْ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ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 لُمِنَ اللَّهِ لا يَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي لَا يَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَأَفُوزَ فوزا عظيما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 قافيين من الرجال والنساء والولدان الذين والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه وال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 قاتلوا اولياء الشيطان قاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما فَلََّا كُِبَعَلَيْهِم الْختَالُ إذَا فرَيقُم مِنهُم يَخْشَوًا النَّاس فَريقُم مِنْهُم يَخْشَوًا الناساسَكَ الله الله خَشْيَةِ اللههِ أَشَدَّ خَشْه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 قُلْكُلم مِ عِندِ اللههِ فَمَ لِهُ لِقَوْم ل يَكدُونَ يَفقَون لا يَكادُونَ يَفْقَونَ حَديثَا مَا أَصَابَكَ منِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهَّ وَمَا صَابَكَ منِن سَيئَةٍ فَمِن نفسِك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فإذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران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 وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله لا إله إلا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم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 إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ولا تقولوا, لمن وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ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 وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحما وكان الله غفورا رحيما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 فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا, ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وَكَانَ اللَّهُ عَفوًا غَفُور وَمَيْهُهابِر فِي سَبير اللَّهِ يَجِد فِي الأرْرض مُرغَمًَا كَثيرٌَ وَسَعَ وَمَيْ يَخْرج مِنْ بَيْيتِهِ مُهَادِرًا إى اللهَّهِ وَرَسُولِِهِ ثُم ثمَُّ يُدرِكه الْ المَوْوتُ فَقَدْ وَقَأَجررُهُ على اللَّ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 ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ودل الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميله واحده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 وَمَْ عملسُ أَنْ أَوْ يَظْضِم نَفْسَهُ ثمَُّ يَسْتَغفِ اللَّ ثمَُّا اسْتَغْفِرِ اللَّه ثم يَجِِ اللَّ غَفورَ الرَّحيِيمَا وَمَْ يَكْس بِإِثْمَ فَإِماَا يَكسِبُهُ عَ نَفْسِ وَكَانَ اللَّهُ عَليمًا حَكِيمَا وَمَي يَكْسِبَ خَطئَةً أَو إَن سُم ثم ثمَُّا يَغْم بِه بَر فَقدَدْ يحْتَمَلَبُ تَانَو وَإسممَ فَقد يَحتَمَلَُ تَانَوا وَإِسممًَا مُبينَا وَلَلَا فَضلُ اللهِ عَلَيكَ وَرحْمَتُهُ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 لله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله ونصله جهنم وساءت مصيرا ان الله لا يغفر ان يشرك به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 وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ وَلَا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولائك فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في الكتاب في يتام النساء إلا كي لا تؤتونهن ما كتب, تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن كحون وَتَرغَبُونَ أَن تَنكِحون وَمُستََّّ فينَ مِنَ الُلْدانَان وَالْمُستََّ فينَ مِنَ الُلدَالِ وَأَن تَقومُُورَتَمَا بِالقِصطَ وَماَا تَففعلوا مِن خَيْرٍ فَإِن اللهَّه كانَانَ بِه علمَا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا إِنْ أَصْلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خير وَإِنْ تُحسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِن اللهَّ كانَان بِماَا تَععمللونَ خَبير وَلََ تَتَطيروا أَن تَعْدِل بَيْنًا النساءِ وَلَ حَرَصُْم فَلَا تَميلُوا كل الْ المَيْلِ فَتَذَعُهاَاكَْمُعَقه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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوءَ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الذي وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قبل وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُوبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ثُمَّ ازْدَادُوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا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 وَقدْ نَزَّل عَلَيكُم فيِيكِتابِ أَن إذَا سمِعْتُم أَنْ إَا سَمِعْتُم آياتِ اللَّهِ يُكفَر بِهَا وَيُسْزَوبِهَا أَنْ إذَا سَمِْتُم آياتِ اللَّه يُكفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقعدُ معهُُم حتىَ يَخوضُ فيِي حَدث غَييره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 وَإِن كَانَ ل كَافِرينَ نَصيبُ قالَاوا قالوا أَلَمْ نَستْتَحوِذ عَلَْكُم وَنَمنكُم مِنَ المُؤْمِنين فَلَّهُ يَحكُم بَينَكُم يَوْمَ الْ القِيامَ وَلَ يَجَعلى اللَّهُ لكَافِرينَ على المُؤمِنينَ سَبِيلَ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا ق قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلاً مُزَبِّبِينَ بَيْنَ بَيْنِ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ من دون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 وَقُلْناَا لَهُم لاَا تَعددُوا فيِي السَّبَتْ وَأَخَذْناَا مِنهُمْ مثَاقًَا غَلضَا فَبِمَانَ قَضهِم مثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَكِِ اللَّهِ وَقَتْلِهِم وَقَدِْهِم الأأَن باء بِغَيرِ حَِّم وَقَوْلِهِمْ قُلوبُناَا غُلْف وقولهم قلوبنا غُلظم بل طبع الله عليها بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما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 واخذهم الربا وقد انهوا عنه وكان هو اكلهم اموال الناس بالباطل واعدنا نار منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ, والمؤمنون بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ, أولئك سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا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 رُسول مُبَشِّرينَ وَمذِرينَ لِأََّ يَكُونَ لَِّا سِعَ اللهَِّ حُجَّةم بعد الرّسُد وَوكان اللهَّهُ عزيزًا حَكيمَا لكن اللههُ يَشحَد بِمَا أَن زَل إلَكَ أَ زَلَهُ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 لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ على ٱللَّهِ يَسِيرًا يَٰٓ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا۟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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمتها ألقاها إلى مريم وروح منها فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلاثا إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضل وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم برهان مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُوهُمْ فَسَيُدْخِلُوهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ في رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ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 وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ فَإِنْ كَانَتَ أَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُّلُسَانِ مِمَّا تَرَتْ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, رجالا ونساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُحَ الظِّلْءٌ فَيَيَنْ